ا م و ل ا ن و ا ب و م ا يا سيدي هبابا ويربح م ص الله على النبي ه و يا بابا ويا سيدي م ر ي و ا ل ل ه تعالى ا ن ي ا غراره يا ناوي الدنيا غ ر ا ر ا هوا يا بابا سيدي بكي من نادي مه يا الولي عني كرمه الارض ه يا مولانا ها بابا وابا ها كي ب ش ر ا ل ي ويا الولي تيهتني عري عليك ه بابا يا بابا لحبيب 「おはようございます」<音楽> Thank、you